ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهيم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 قَالِيَ أَكَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ قَالِدِينَ فِيهَا وَعَظَّ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 بل الضالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالُوا قُومُوا لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم وَالَّذِينَ أَنثَى لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن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 ان قرد لن فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض يثبيها الله ان الله لطيف خبير Ya bani Yaqim, salat, wakil, ma'roof, dan hargai munkar, dan sabar atas apa yang terjadi. Inilah keberanian dalam ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واغض من صوتك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 يُعَذِّبُ مَن عَادَ إِلَيْهِ آذَا أَنَ وَأَلَمْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَذْعُو هُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيز وَمَن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو محسن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 الصدور نمدعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب الغلي ولا إسألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله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 فَيَلَيْنِ وَسَقَر الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَقَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Zalik bi anallah, huwa al-haq, wa anna ma yadzul min dunihi al-ba'iz, wa anallah, huwa al-aliyul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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوَلَدِهِ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلو ما في الأرحاب وما تدرين نفس ماذا تكسب غدا وما تدرين نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم